ومع تفسير صورة الإسراء سميت هذه الصورة بهذا الاسم في المصاحف لاختصاصها بذكر إسراء النبي صلى الله عليه وسلم كما سميت كذلك في عهد الصحابة بصورة بني إسرائيل ففي صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي وكذلك ترجم البخاري والترمزي لها بصورة بني إسرائيل ووجه تسميتها بهذا الاسم أنه ذكر فيها من أحوال بني إسرائيل ما لم يذكر في غيرها وهو استيلاء قوم أولي بأس عليهم ثم استيلاء قوم آخرين وهم الروم أيضا عليهم وتسمى أيضا بصورة سبحان. لأنها افتتحت بهذه الكلمة وهذه الصورة مكية عند جمهور المفسرين قيل إلا آياتين وهما وإن كادوا لا يفتنونك إلى قوله إلا قليلا وذهب بعضهم إلى إنها مكية إلا أربع آيات الآيتان المذكورتان وأيضا قوله، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وقوله وقل رب أدخلني مدخل صدق وقيل إلا خمسا وقيل إلا ثمانية وأما عبادها في الصورة الخمسون في دعتاد نزول صورة القرآن وأما عدد آياتها فعند أهل المدينة مئة وعشر وكذلك عند أهل مكة والشام والبصرة مئة وعشر ومئة وإحدى عشرة في عد أهل الكوف أما أغراض هذه الصورة فالأصل الذي وقيمت عليه هذه الصورة إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات أن القرآن وحي منزل من عند الله سبحانه وتعالى كذلك فيها رد على مطاع المشركين وكذلك بيان أنهم لم يفقروا هذا القرآن الكريم ولذلك أعرضوا عنه كذلك بيان عدم عقلهم إذ أحالوا إسراء النبي صلى الله عليه وسلم أي قالوا هو مستحيل فافتتحت بمعجزة الإسراء وبيّن ربنا سبحانه وتعالى أنه أسرى بعبده ليلاً وبيان أن الله تعالى أعطى محمداً صلى الله عليه وسلم من الفضائل أفضل مما أعطى ممن قبله وإثبات دلائل تفرد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية والاستدلال بآية الليل والنهار وما فيها على إثبات الوحدانية كذلك والتذكير بالنعم التي سخرها الله تبارك وتعالى للناس وما فيها من الدلائل على تفرده سبحانه وتعالى بتدبير الخلق وما يقتضي ذلك من شكر النعم كذلك إظهار فضائل شريعة الإسلام وكذلك الحث على إقامة الصلوات في أوقاتها والتحذير من نزغ الشيطان وعداوته لابن آدم وقصة إبائه السجود كذلك الإنذار بعذاب الآخرة كذلك ذكر ما وقع للأمم السابقة من استئصال وبيان أسباب ذلك تهديد المشركين بأن الله عز وجل يوشك أن ينصر الإسلام وينصر نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذن من المشركين واستعانتهم باليهود واقتراحهم الآيات فضلاً عن ما تخلل ذلك من النذر والعضاة وما في هذا القرآن من الشفاء والرحمة ومن الأمثال ما هو علم وحكمة افتتحت هذه الصورة بقوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وكلمة سبحان هي كلمة تنزيه لله سبحانه وتعالى عن العيوب والنقائص لكنها أطلقت هنا ويراد بها التعجيب لأنه لم يتقدم لهذه الكلمة ما يوهم تشبيها أو تنقيصا لله عز وجل فإذا تقدم ما يوهم تشبيها وتنقيصا لله عز وجل ثم جاء التنزيه فيكون ذلك بيان لتنزيه الله عز وجل كما في آخر سورة الصفات لما ذكر الله تبارك وتعالى أن المشركين قالوا إن الملائكة بنات الله عز وجل فرد الله تبارك وتعالى عليهم ثم قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون أما هنا فافتتاح الصورة بسبحان للتعجب، فالله عز وجل يريد أن يقول لهؤلاء تعجبوا من سير النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وتعجبوا من قدرة الله عز وجل وفيه تعجيب أيضا ممن لم يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره وأشرك به وقول سبحان عند التعجب وارد كما في قوله تبارك وتعالى ولولا ولولئذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم فإذا كلمة سبحان في أول سورة الإسراء وإن كانت سبحان في الأصل تأتي للتنزيه الذي أسرى من الإسراء وهو السير ليلا كلمة الإسراء هي السير ليلا بعبده ومحمد صلى الله عليه وسلم والإضافة هنا للتشريف والتكريم أضاف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ووصفه بالعبد إلى نفسه فقال أسرى بعبده فهذه إضافة تشريف وتكريم ولماذا عبر بلظ العبد والجواب للدلالة على أن مقام العبودية لله تعالى هو أشرف المقامات للمخلوقين وأعظمها وأجلها لأنه لو كان هناك وصف أعظم منه في هذا المقام لعبر به وأيضا للإشارة إلى تقرير هذه العبودية لله تعالى حتى لا يلتبس مقام العبودية بمقام الألوهية كما عند النصارى إذ أن عيسى عليه الصلاة والسلام كما أن له أمه فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم مهما بلغ من المرتبة العالية فهو عبد لله عز وجل قال الإمام بن القيم رحمه الله وهو بنحو كلام قاله ابن تيمية أكمل الخلق أكملهم عبودي ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الخلق إلى الله عز وجل وأعظمهم عنده جاها وأرفعهم عنده منزلة لكماله في مقام العبودية ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله وقوله تبارك وتعالى ليلا مع أننا قلنا إن الإسراء هو السير ليلا فكان ينبغي أن يكتفى بقوله سبحان الذي أسر بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فلماذا قال ربنا تبارك وتعالى ليلا والجواب على ذلك كما قال بعض المفسرين أن الله عز وجل أراد بقوله ليلا بلفظ التنكير ما قالش بالليل ما قال ليلا تقليل مدة الإسراء وأنه أسري به ببعض الليل من مكة إلى الشارع مع أن مسيرة هذا السير يبلغ أربعين ليلة لأن التنكير يدل هنا على معنى البعضية يعني سبحان الذي أسرى بعبده ببعض ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بإذن التنصيص على الإسراء بالليل أو ليلا ومجيئها منكرة للدلالة على تقليل زمن الإسراء من صلى الله عليه وسلم مع أن هذه المسافة الطويلة تقطع في أربعين ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فيه بيان لابتداء الإسراء وانتهائه أي أن ربنا سبحانه وتعالى أسرى بعبده في جزء من الليل من المسجد الحرام وهو مسجد مكة إلى المسجد الأقصى ووصف مسجد مكة بالحرام لأن الله عز وجل سماه هكذا ولأن له حرمة تفوق سائر المساجد فلا يحل انتهاكهم بقتال فيه ولا بصيد ولا بقطع شجر ونحو ذلك ووصف المسجد الأقصى بهذا الوصف لبعده عن المسجد الحرام والمسافة بينهما يقطعها الراكب للإبل في مدة طويلة كما ذكرنا قال الآلوسي رحمه الله ووصفه بالأقصى أي الأبعد بالنسبة إلى من بالحجاز وقال غيره سمي بذلك لأنه أبعد المساجد التي تزار من المسجد الحرام وبينهما زهاء أربعين ليلة وقيل وصف بذلك لأنه ليس وراء موضع عبادة فهو أبعد مواضعها ليس وراء موضع عبادة فهو أبعد مواضعها وقوله تبارك وتعالى من المسجد الحرام هل أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد نفسه أم أسري به صلى الله عليه وسلم من مكان آخر صح الرويات رويت الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى به من نسجد الكعبة لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا في الحجر وفي رواية في الحطيم بين النائم واليقظان إذ أتاني آت فشق ما بين هذه إلى هذه فاستخرج قلبي فغسله ثم عيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يقال له البراق فحملت عليه وقيل أسري به صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانع بنت أبي طالب وعلى هذا فيكون المراد بالمسجد الحرام هنا الحرم لإحاطته بالمسجد والالتباسه به لكن الحديث الذي جاء فيه أنه أسري به صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ في إسناده ضعف وكذلك ما جاء في إسرائه من الشعب أيضاً لا يصح مع أن بعض العلماء تكلف الجمع بين إسرائه صلى الله عليه وسلم من النسج لنفسه من الحجر وبين إسرائه من بيت أم هانئ فقالوا إنه صلى الله عليه وسلم بقي في بيت أم هانئ فترة من الليل ثم أتى فراشه عندها ثم ذهب إلى المسجد فلما كان في الحجر أو الحطيم بين النائم واليقظان أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى لكن إذا قلنا إن هذه الرويات لا تصح فإنه يسلم لنا القول بأنه صلى الله عليه وسلم أسري به من الحطيم أو من الحجر الذي باركنا حوله البركة كما نعلم هي ثبوت الخير وزيادته ونماؤه وقد قال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكت مباركا وهدى للعالمين وهذه البركة التي حول المسجد الحرام لا تقتصر على البركة الدنيوية لا تقتصر على البركة الدنيوية وإنما هي بركات دينية ودنيوية أما الدينية فإن هذه الأرض التي حول هذا المسجد جعلها الله تبارك وتعالى موطئا ومقرا لأقدام كثير من الأنبياء كإبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى قال الله تبارك وتعالى ولسليمان الريحة عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وقال في شأن إبراهيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وأما البركات الدنيوية فمنها كثرة الثمرات والارزاق والزروع وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لنريه من آياتنا إشارة إلى الحكمة التي لأجلها أسرع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن في قوله من آياتنا للتبعيض فإن ما رأه النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات في رحلة الإسراء والمعراج وإن كان عظيما لأنه معظمه مع لا يمثل إلا شيئا يسيرا من آيات الله الكونية وقد ذكر. في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة نذكر ما صح منها وفيه بيان ما كان في هذه الرحلة فمن ذلك ما ترجم له البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة وكيف فرضت الصلاة في الإسراء ثم روى بإسناده عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن صقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله لماء زمزم ثم جاء بتصط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا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 نسم بنين فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسود التي عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج به إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح قال أنس فذكر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 فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى. فقال مرحبًا من النبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى. فقال مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت من هذا؟ ولهذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم. فقال مرحبًا من الصالح ولابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم.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 فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى أتى حتى انتهى بي إلى صدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدر ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك وفي صحيح الإمام المسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو ذابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما فرحب وذعوا لي بخير ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل وقيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذ هو قد أعطي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قال وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل قيل من هذا فقال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة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 إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها أن ينعتها من حسنها فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلا فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك قلت خمسين صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف الحديث وفيه قال يا محمد إنهن خمس إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة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 فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره وفيه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل, رجل الرأس كأنه من رجال شنوء قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حماما قال ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به قال فأتيت بإن أيني في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقال هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبين فقعد معتزلا حزينا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء عندما أصبح بمكة من ليلاته علم أن الناس سيكذبونه قال فقعد معتزلا حزينا قال فمر بي عدو الله أبو جهل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 مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه يعني النابجان لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لم يسارع في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني يريد أن يسمع قومه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو يرى أنه لو كذبه وجاء قومه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقول لهم مثل ما قال له بعد أن كذبه فكأنه أراد أن يبين له أن يصدقه ثم قال لهم إن دعا قومه إليه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه قال أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال هيا معشرة بني كعب ابن لؤي حتى قال فانضفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما قال حدث قومك بما حدثني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أسر يبيا الليلة قالوا إلى أين قال إلى بيت المقدس قال ثم أصبحت بين ظهر ظهرانين قال نعم قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعم يعني بعضهم ضرب كف على كف وبعضهم حط إذا أو راسه يعني كانوا يتعجب بزعمه من كذب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هل تستطيع أن تنعتنا المسجد قالوا هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت قال فجئ بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار قال. أو عقير فنعته وأنا أنظر إليه قال وكان مع هذا نعت لم أحفظه قال فقال القوم أما النعت فوالله لقد أصاب يعني هذا أيضا يعني يدخل في إنصافهم في جانب يعني مع أن المشركين يريدون أن يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم بما قال لأنهم كانوا ينصفون في بعض الأحيان، فمن ذلك أنهم قالوا أما النعت فوالله لقد أصاب، لكنهم ما زالوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرج به ولم يصر به، وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا عند البيت. بين النائم واليقظان، إذ أقبل أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت بطسط من ذهب ملآن حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن فغسل القلب بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا ثم أتيت بذابة دون البغي وفوق الحمار ثم انطلقت مع جبريل فأتينا السماء الدنيا قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء فأتيت على آدم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن. مرحبا بك من ابن ونبي ثم أتينا السماء الثانية قيل من هذا قيل جبريل قيل وان قال محمد صلى الله عليه وسلم قال فمثل ذلك فأتيت على يحيى وعيسى فسلمت عليهما فقال مرحبا بك من أخ ونبي ثم أتينا السماء الثالثة فمثل ذلك فأتيت على يوسف فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي هم أتينا السماء الرابعة فمثل ذلك فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي ثم أتينا السماء الخامسة فمثل ذلك فأتيت على هارون فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي ثم أتينا السماء السادسة فمثل ذلك ثم أتيت على موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فلما جاوزته بك قيل ما أبكاك قال يا رب هذا الغلام الذي بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر وأفضل مما يدخل من أمتي ثم أتينا السماء السابع فمثل ذلك فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي قال ثم رفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم قال ثم رفعت إلي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا في أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالفرات والنيل، ثم فرضت علي خمسون صلاة فأتيت على موسى فقال ما صنعت قلت فرضت علي خمسون صلاة فقال إني أعلم بالناس منك إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لن يطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك قال فرجعت إلى ربي فسألته أن يخفف عني فجعلها أربعين ثم رجعت إلى موسى فأتيت عليه فقال ما صنعت قلت جعلها أربعين فقال لي مثل مقالة الأولى فرجعت إلى ربي فجعلها ثلاثين فأتيت موسى فأخبرته فقال لي مثل مقالة الأولى فرجعت إلى ربي فجعلها عشرين ثم عشرة ثم خمسة فأتيت على موسى فأخبرته فقال لي مثل مقالته الأولى فقلت إني أستحي من ربي من كم أرجع إليه فنودي أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي بالحسنة عشرة ذكر الإمام من كثير رحمه الله أحاديث الإسراء والمعراج ثم قال رحمه الله وإذا حصل الوقوف على مجموعة هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها فحصل مضمون ما اتفقت عليه من مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وأنه مرة واحدة وهذه أول حقيقة يجب أن نعلمها في مسألة الإسراء والمعراج أولا أن هذا كان من مكة إلى بيت المقدس وأنه وقع مرة واحدة وقع مرة واحدة وليس مرتين كما قال بعض الناس قال وإن اختلفت عبارات الرواه في أدائه أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه فإن الخطأ جائز على من عدد أنبياء عليهم السلام ومن جعل من الناس كل رواية خالفة الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب يبقى إذن ابن كثير رحمه الله يبين أن اختلاف الرواة في ذكر ما جرى في هذه الليلة في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بعض الرواة ممكن يخطئ بعضهم ممكن يختصر بعضهم ممكن يفوت بعض العبارات فليس معنى هذا أن من روى رواية بخلاف ما روى صاحبه صاحبه تكون هذه الرواية لإسراء والأخرى لإسراء غيره وبالتالي حتى يجمع بين ما قيل في هذه الروايات فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به مرات متعددة ابن كثير يقول أن من قال هذا فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب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 فالإمام ابن كثير رحمه الله ينكر أيضا على هذا القائل من المتأخرين الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس ومرة من مكة إلى السماء ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء حتى يجمع بين هذه الروايات التي ذكرت قال هذا لم ينقل عن أحد من السلف وهذه قضية ينبغي أن نضعها في أذهاننا للإنسان لا ينبغي عليه أو لا ينبغي له أن يأتي بقوم بقول لم يسبق إليه قال الإمام من كثير رحمه الله ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته ولا نقله الناس على التعدد والتكرر قال موسى بن عقبة عن الزهري كان الإسراء قبل الهجرة بسنة وكذا قال عروة وقال السدي بستة عشر شهرا والحق أنه عليه السلام أسرى به يقظة لا نام مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق هذه أيضا الحقائق الثانية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 في ذلك ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس والله سبحانه وتعالى أعلم قال وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل أو اللبن والخمر أو اللبن والماء أو الجميع فقد ورد أنه في بيت المقدس وجاء أنه في السماء ويحتمل أن يكون هاهنا وهاهنا لأنه كالضيافة للقادم والله أعلم هذا كلام الإمام ابن كثير رحمه الله جمعا بين هذه الروايات هناك حديث رواه الإمام البخاري وفيه طول وكذلك مسلم ولكن هذا الحديث من رواية شريك بن عبد الله وفيه أخطاء نبه عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث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 حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتى أمقى جوفه ثم أتي بتصط من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة فحشى به صدره ولغاديده يعني عروق حلقه ثم أطبقه ثم يعني لغاديد يأتي كلمة عربية لغاديد كلمة عربيا أول مرة أخذ بالي منها يقول ولا غديده يعني عروق حلق ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء من هذا فقال جبريل قال ومن معك قال معي محمد قال وقد بعث قال نعم قالوا فمرحبا به وأهلا فيستبشر به أهل السماء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 خبأ لك ربك ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت له الملائكة مثل ما قالت له الأولى قال جبريل قال ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قال وقد بعث إليه قال نعم قالوا مرحبا به وأهلا ثم عرج به إلى السماء الثالثة وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية ثم عرج به إلى الرابع فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء السابعة وقالوا له مثل ذلك كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فأوعيت منهم إدريس في السانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة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 ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحيات من ربي مما مما اختلفت إليه قال فاهبط باسم الله قال واستيقظ وهو في مسجد الحرام هذا الحديث كما قلنا من رواية شريك ابن عبد الله قال الحافظ رحمه الله بعدما ذكر هذا الحديث الإمام البخاري فعلق عليه قال أن هذه الرواية خالف فيها شريك غيره من المشهورين في عشرة أشياء بل تزيد على ذلك الأول أمكنة الأنبياء عليهم السلام في السماوات وقد أفصح بأنه لم يضبط منازلهم وقد وافقه الزهري في بعض ما ذكر كما سبق في أول كتاب الصلاة الثاني يعني إذا وجدت مثلا في هذا الحديث حديث شريك اختلاف في أماكن الأنبياء ومنازلهم في السماوات فهذا كيف تجمع بينه وبين ما مر أقول هذا خطأ أولا من شريك ابن عبد الله لأنه سيء الحفظ الثاني كون المعراج قبل البعثة وقد سبق الجواب عن ذلك وأجاب بعضهم عن قوله قبل أن يوحى بأن القبلية هنا في أمر مخصوص وليست مطلقة واحتمل أن يكون المعنى قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراء والمعراج مثلا أي أن ذلك وقع بغتة قبل أن ينظر به ويؤيده قوله في حديث الزهري فرج صقف بيتي يبقى الخطأ الثاني كون المعراج قبل البعثة لأنه ممكن واحد ما يقرأش حاجة في الإسراء والمعراج وهم قالوا الحديث ده وإلا كون في البخاري ويبدأ يشرح على أساسه ويحصل يحصل تناقضات بين هذه الرواية وبين المستقر والمعلوم عند عوام المسلمين إن المعراج كان بعد المعثى فهذا أمر خطير الثالث كونه مناما كونه مناما لأنه ذكر ذلك وفي آخر الحديث أقول لك ثم استيقظ فهذا أيضا وقد سبق الجواب عنه أيضا بما فيه غنية الرابع مخالفته في محل سدرة المنتهى وأنها فوق السماء السابعة بما لا يعلمه إلا الله والمشهور أنها في السماء السابعة أو السادسة كما تقدم هذا هو الموطن الرابع الذي خالف فيه شريك بموع الرواة لحديث الإسراء الخامس مخالفته في النهرين وهما النيل والفرات وأن عنصرهما في السماء الدنيا والمشهور في غير روايته أنهما في السماء السابعة وأنهما من تحت سدرة المنتهى السادس شق الصدر عند الإسراء وقد, وافقت وقد وافقته رواية غيره كما بينت ذلك في شرح رواية قتاد عن أنس عن مالك بن صعصع وقد أشرت إليه أيضا هنا السابع ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا والمشهور في الحديث أنه في الجنة كما تقدم التنبيه عليه الثامن نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل والمشهور في الحديث أنه جبريل كما تقدم التنبيه عليه هذه أيضا مسألة خطيرة يثبت الدنو وتذلي إلى الله عز وجل ثم دلا فتذلى والمشهور في الحديث أنه جبير كما تقدم التنبيه عليه التاسع تصريحه بأن امتناعه صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند الخامس ومقتضى رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد التاسع العاشر قوله فعلى به الجبار فقال وهو مكانهم وقد تقدم ما فيه الحادي عشر رجوعه بعد الخمس والمشهور في الأحاديث أن موسى عليه الصلاة والسلام أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمس فامتنع الحادي عشر رجوعه بعد الخمس والمشهور في الأحاديث أن موسى عليه الصلاة والسلام أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمس فامتنع كما سأبينه الثاني عشر زيادة ذكر التوري في الطست وقد تقدم ما فيه قال فهذه أكثر من عشرة مواضع في هذا الحديث لم أرها مجموعة في كلام أحد ممن تقدم وقد بينت في كل واحد إشكال وقد بينت في كل واحد إشكال من استشكلهم والجواب عنه إن أمكن وبالله التوفيق والإمام بن قيم كذلك في زاد المعاد جزم بأن في رواية شريك عشرة أوهاب لكن عد مخالفته لأماكن الأنبياء أربعة منها، لكن الإمام بن حجر يقول وأنا جعلتها واحدة فعلى طريقته تزيد العدة ثلاثة وبالله التوفيق يعني ابن حجر بقول إيه بقول إن ابن القيم في زاد المعاد صرح أن شريك خالف الرواه في عشرة أشياء لكنه عدى أي ابن القيم مخالفته لمحال الأنبياء أربعة منها يعني جعل الأربعة خاصة بإيه بالأماكن التي فيها الأنبياء عدها أربعة أخطاء يقولوا أنا جعلتها واحدة فعلى طريقته تزيد العدة إلى إيه ثلاثة عشر يعني لو احنا خدنا كلام ابن القيم وقلنا بإضافة ما ذكره الإمام ابن حجر يبقى أخطأ في كم موضع في في 13 موضع هذه الرواية كما قلنا في صحيح الإمام البخاري بهذا الطول ورواها الإمام مسلم مختصرة فينبغي التنبيه على أن هذه الرواية خالف فيها شريك جموع الرواة في 12 موضعا أو يزيد على ذلك كما قال الحافظ ابن حجر وابن القيم نعم إيه بعضهم بعضهم وافق فيه الرواية وبعضهم خالف فيه الرواية يعني المق ال اللي خالف في الرواية نقول إن هذه إيه أخطاء فيها ويشز أو منكره لأنه ضعيف آه شريك ضعيف نعم محمد هذا بقى من إيه من تصرفات الإمام كثير رحمه الله لما لم يرد على ما أعلم شيء صيام في ذلك <تضيف الخلال> <تضيف> نعم ذهب الى ذكر الرويات فيها ضعف كتير بعد ما خلص المقماري وهات ذكر الكلام ده فكلامه الاصابه فيه كبيرة جدا في مواطن اختلف فيها الناس زي اليقظة والمنام وتعدد المرات من أكثر اللي بتكلمه عشان يجمعوا بين الروايات و لكن إيه إن هذا حدث أكثر من مرة وبعضهم يقول إن هذا كان مناما طب أين وجه الإعجاز والتعجيب إذا كان هذا مناما؟ هذا مهم جدا إن واحد يقول إن هذا كان في المنام فين وهو لو كان منام كان قريش أنكرت على النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش أنكرت على النبي صلى الله عليه وسلم لأن المنام الواحد ممكن يقول فيه ما يقول وليس ينكر على أحد هذا منام ولكن واجه الإنكار أنه يقضى أن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ببدنه وروحه ولم يكن ذلك مناما كما تقدر هذا والله تبارك وتعالى أعلم صلى الله وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه